مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم رافع, ثوب رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جبرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس رواه ما أحمد ومسلم وعن ابن عباس أن رجلا أو قصته راحلته وهو محرم فمات فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم فغصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه أحمد ومسلم النسائي وابن ماجه طيب <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب تظلم المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس عقد المؤلف هذا الباب ليبين أنه لا بأس أن يستظل المحرم من الحر أو البرد دون استدامة وأنه ينهى عن تغطية وجهه وذكر حديث أم بنت اسحاق الأحمسية الصحابية شهدت حجة الوداع قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلال وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة هذا الحديث لاحظوا قال حتى رمى جمرة العقبة في رواية أخرى قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يضله من الشمس الأول ماذا فيه؟ يستره من الحر فقد يكون الحر بسبب الشمس وغيرها لكن الثاني صريح في أنه يضله في ماذا؟ الإضلال من الشمس فهو صريح في التضليل لما قال بابا باب ماذا؟ تضلل المحرم باب تظل المحرم في الروايه الثانيه مساله مفيده جدا هل ممكن تستنبطونها طيب النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمره العقبه ولا لا وكان قبل يظله اسامه بن زيد لما رمى ما زال يظله استفاد منها مساله مهمه تذكرون ان بعض الفقهاء يقول ان التحلل الاول يحصل برمي الجمرة فقط فلو كان هذا صحيحا لماذا لم احتاج إلى أن يضله أحد لا اكتفى بأن يضع ماذا أن يضع الإحرام على رأسه فهذا يقوي قول الجماهير القائلين بأن التحل الأول لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة في الحديث الأخير حديث ابن عباس أن رجلا أو سنتعرض له حديث أم الحسين دليل على مسائل أولها جواز تضليل المحرم على رأسه بثوب أو غيره وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية وهو قول الثوري وهو مروي عن عثمان وعطاء لأنه جاز له التضلل في البيت وفي الخباء فجاز له في رحله وفي غيره وقال أحمد يكره ذلك يكره له أن يتضلل ولا فدية عليه. وقال مالك لا يتضلل وعليه ان تضلل ماذا فدية. ولا شك أن الصحيح ماذا طبعا هذه الرواية الثانية أنه لا يتضلل اختارها الخرق من الحنابلة. قال ابن قدي كره أحمد الاستضلال في المحل خاصة وما كان في معناه كالهودج ونحو ذلك على البعير وكره ذلك ذلك مالك وابن عمر وأهل المدينة وكان سفيان معينه لا يستظل البته ما يستظل أبدا هو حاج واحتج أحمد على الكراهة بق... واحتج أحمد على بقول ابن عمر لم... لم... لما روى عطاء قال رآني ابن عمر على رحل رأى ابن عمر على رحل عمر بن عبد الله بن أبي ربيعه عودا يستره من الشمس فقال له ماذا فنهاه ورأى رجلا آخر قد وضع عودا يستره من الشمس فقال أضحي لمن أحرمت له أضح يعني أبرز أبرز لمن أحرمت له واكشف رأسك ولأنه ستره ستر الرأس بما يقصد به الترفه من هي نعى أشبه ما لو غطاه لكن نقول حديث الحسين صريح في جوازي أن المحرم يتضلل أن المحرم يتضلل بستر أو ثوب أو ما جد الآن من الوسائل من ماذا مظلات أو غيرها يجوز له أن يتضلل به لكن لو قصد الاستدامة بشيء يضلله مستدام فهذا هو الذي كرهه ماذا أحمد هو الذي كرهه أحمد وشدد فيه ماذا مالك لكن إذا مثلا كان به حر شديد أو خشي الشمس وضع عن رأسه فإذا ماذا زالت الشمس أو خفت حرارتها ماذا فإنه يزيلها حتى لا يستديم ذلك التضليل والكراهة عن أحمد هي كراهة التنزيه لا كراهة ماذا لا كراهة تحريم لا تحريم في الحديث كذلك دليل على أنه لبعثا أن يستضل بالسقف والحائط والشجرة والخباء وإن نزلت شجرة تحت شجرة فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا يستضل به عند جميع أهل العلم قال ابن قدام قد صح به النقل فإن جابرا قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع ماذا قال وأمر بقبة ماذا من شعر فضربت له بنمره فضربت له بنمر فأتى عرف فوجد القبة قد ضربت فنزل بها حتى زاغت الشمس فهو صريح أن يبسل ماذا استضل بمثل ماذا الخيمة أو غيرها في حديث أم الحسين فوائد جواز تسمية حجة الوداع بحجة الوداع فإنها سمتها ماذا حجة الوداع خلافا لمن أنكره من الفقهاء وقال لا يسح أن تسمى حجة الوداع جواز الرمي راكبا فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا صلواته الله والسلام عليه في هذا الحديث لطيفة ذكرها العلماء. الحديث له سياق آخر عند الإمام مسلم. قالت عن جدتهم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسام أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا يعني علم الناس شيئا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع, مجدع حسبته قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا علق الإمام النووي رحمه الله فقال في الحديث في قوله كأن رأسه قال فيه من كانت فيه هذه الصفات مجموعة فيه فهو في نهاية ماذا لما قال كأنه عبد كذا جيد في نهاية الخصة قال فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه ماذا الخساسة ما دام ماذا, ماذا يقودنا بكتاب الله قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم واخلاقهم ولا يشق عليهم العصا أي عصى بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا هذا استنباط من الإمام رحمه الله لكن يعني انظر استغلال النبي صلى الله عليه وسلم لمواطن اجتماع الناس في أي شيء في تعليم الأصول العظيمة الوحدة والاتفاق ونبذ الخلاف والسمع والطاعة من المحكمات في ماذا؟ في الدين. متى قالها النبي؟ في شدة الزحام. وهو يرمي ماذا؟ وهو يرمي جمرة العقبة. صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة كما ذكرنا في الرواية الأخرى أن التحلل لا يحصل بالرمي فقط بل لا بد أن يكون معه عمل آخر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو قصته راحلته وهو محرم في لفظ خرج رجل من بعير فو فوق الصفر مات فقاله النبي لما أخبر النبي قال لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي نوايا يبعث يوم القيامة ملبدا هكذا ملبدا في لفظ بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأوقصته أو قال فأقعسته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه الذي في المتفق عليه لا تخمروا رأسه لكن في مسلم ولا تخمروا رأسه ووجهه في رواية مسلم ولا تخمروا رأسه ووجهه قال شعبه حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يحدث إلا أنه قال ولا تخمر وجهه كأن أبو بشر الراوي زاد لفظة وجهه فكأن شعب يقول أن الرواية المعروفة هي ماذا؟ ولا تخمر رأسه ولذا قال بعض اهل العلم إن رواية وجهه رواية ماذا؟ فيها شدود لفظة وجهه فيها شدود في حديث ابن عباس مسائل أولها أن تغطية الرأس وتخميره في حق المحرم الحي حرام إجماعا قد أجمع العلماء على أنه يحرم على المحرم تغطية رأسه وقد اشرنا إليها فيما تقدم في النهي عن العمامة والبرنوس ودل الحديث كذلك في قوله ولا رأسه ثانية, ثانية من المسائل أن تغطية الوجه كالرأس فنهي عن تغطية الرأس فينهى عن تغطية الوجه في رواية ولا تخمر وجه ولا رأس لاحظ الإمام اقتار رواية ماذا رواية مسلم وترك رواية البخاري يستدل به على القول المشهور للحنابلة لأنه يحرم تغطية، تغطية الوجه فنقول إن تغطية الوجه كالرأس وهو رواية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك لأنه محرم على المرأة فيحرم على الرجل وقيل لا يحرم تغطية المرأة محرم, محرم ماذا؟ يحرم عليها تغطية وجهها إلا إذا حادت إلا إذا حادت الرجال فكذلك الرجل وقيل لا يحرم على المحرم تغطية وجهه وهي رواية عن أحمد وقول للشافعي والثوري ويروى عن جمع من الصحابة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وهو قول جماعة من التابعين القاسم وطاوس ويستدل له لهذا القول بأنه هو رأي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يجيزون ماذا؟ أن للمحرم أن يغطي وجهه ولا يعلم له مخالف بل قال ابن قدامه هو إجمع الثاني أن حديث ابن عباس المشهور الذي فيه ولا تخمر وجهه أنها رواية شاذة ضعيفة. ضعيفة من العلماء من قال إنه نهي عن تغطية الوجه لأجل ماذا؟ أن الوجه قد يدخل ماذا؟ قد يدخل في الرأس فإذا غطى وجهه غط جزءا من رأسه فإنما نهي عن تغطية الوجه لألا يغطي لألا يغطي رأسه تبقى المسألة الأخيرة طيب إذا قلنا أنه يجوز على الراجح يجوز له تغطية وجهه فاستعمال الآن الكمامات في الحج ما حكمه عندما يقول أن المحرم منهي عن تغطية وجهه فنقول ماذا يحرم عليه أن يضع ماذا الكمام وعند من يقول وهو الأكثر من قول الأهل العلم عندما يقول أنه يجوز تغطية وجه يقول ماذا يجوز له لبس الكمان ونقول لعله لا بأس بلبسه إن احتاج إليه فلا باس وإن لم يحتاج إليه فلا أولى تركه اسال الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوم وتفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله تقاربوا سد الخلل الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا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 ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا إنا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا جاءت الطالب كبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرست الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى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 يع الله لمن حمده الله اكبر سبحان الله أكبر الله أكبر أكبر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 الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده